112. والله ولي المتقين 113. هذا بطائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 114. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 113. ساء ما يحكمون 114. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كتبت وهم لا يظلمون